الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الواسطية أصل وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عضسوره صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه أو سبحانه معهم أينما كانوا يعلموا ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله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 أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كلسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أصلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء المنزلين نبيه محمد وعلى آدم وصحبه أجمعين ومن اهتباء يتبع آذاره إلى يدي قوله قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به من كتابه وتواتر على الرسول وأجمع عليه سلف الأمة لأنها سبحانه فوق سماواته على عرشه عال على خلقه وعلمه بكل مكان يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْقَى فِيهِ وَمَا يَعْلَمُونَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ خَزَائِنِ الْغَيْبِ يمليهه عن سماة المخلوقين وصفات المحدثين كما قلت يؤمن بأن الله استوى على عرشه وأنه مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نقول كيف ولا لما ولا نحبه ولا نعطل ولا نحرق ولا نأول كن أول هل الاستواء من الله على عرشه استواء من يجب المدامسة أم لا فالإستواء معلوم والكيه مجهول كما قال مالك وغيره والإيمان به واجب والسؤال عنه بلح وأيضا لا أظن أنه مستوٍ على عرشه، وقد أخبرك أن هو ينزل كل ليلة عند السُّنُد الأخيل أو الأوسط إلى السماء الدنيا. ويقول هل من سائل فأطيه هل من داعي فأستجيب له لا يجوز أن نقول هل يخلو منه العرش عند نزوله لأن هذا من صفاة الخلق كل المخلوق إذا انتقل من مكان إلى مكان خلا من المكان الأول الذي انتقل عنه وكان موجودا في مكان إسلامي هل من صفات المخلوقين أما صفات الله أي وجل وتعالى وتقدس تهي بخلاف صفات المخلوقين علينا النوم أنه دائم من خلقه ليس مختلطا بهم ولا ممجودا فيه كما تقوله الصوفية الغالية من وحدة الوجود أي الحلول فإن اعتقال هذا كفر من أعظم الكفر ولا ياب بالله ثم علينا أن نعلم أن علم الله عز وجل هيمنته منته وعى جميعا يعلم ما هم عليه من إيمان وكفر قدر وفجور وطاعة ومعصية ما يجازون لذلك يوم القيامة على العربي أن يؤمن برضابة الله عليه وهيمنته على نفسه قدرته كله وعلى غيره من المخلوقين. أما يقول جل وعلا وإنما نكابر ألا أن نبدل أنزالكم وإن جاءكم بما لا تعلمون نعم أحسن الله إليك قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان لأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان الآية وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم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 با هذا جربنا الكلام السابق تكلمنا وهو ان الله سبحانه وتعالى لا مستقرا على عرشه لا من خلقه وعلمه وقدرته وهيمنته على عباده واطلاعه عليه في كل مكان وليس هناك تنافي بين علمه دبر الولي يا هو علي في الولي يا قريب في الولي علي بجاتك وقريب باطلاعه وعلمه والهمني وشكرك على العدل. نعم أحسن الله إليك قال فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى فكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج, بذلك أن لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا الا من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف فصل وهذا ايضا واضح وهو أن القران كلام الله والله اهل سنت يذبثنا السلام من الله عز وجل إثباتاً بلا تكين ولا تنزيل ولا تعطيل ولا تأويل تقولون إلا الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحد قديم النوع حادث الآحد يعني ان الله يتكلم متى شاء وكيف يشاء يتجاهر يتعلق بالزمن وكيف يشاء يتعلق بكيفيه الكلام وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحد عردا نادى جبريل أقول يا جبريل إني أحبه فأحبه وينادي جبريل في الملايشة إن الله يحب يحبه لمنزع الدوء ويحبونه ثم يوبع له القبول في الأرض قيم فإن الله يتكلم ماذا شاء وإذا شاء وكيف شاء فالمنادات هنا هي كلام لكن هل أنه إلى ماذا جبريل وكلمه عن فلان ثم نجم فلان عملا الله عز وجل أوجد أن الله يحبه وكلمه وكلمه دنا أجل فرام فأمر الله ملك الموت أن يقرر وهكذا أمور ستعلق بالكون يكلم الله ملائكته وفيا يكلم جبريل وجبريل يكلم الملائكة كل لا نصفة لله عز وجل بل كان البحر مجاداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنجد كلمات ربي ولو جئنا بمجره مجداء نعم عشن الله إليك قال فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصالهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يرامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى أصلٌ قولة الله عز وجل من الأمور الاعتقابية يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي ذلك أحابه منها حديث عن جليل البجر جرير بن عبد الله البجر قال كلنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيام قال نعم إنكم لا ترونه كما ترون الشمس في وضحها صحيا بدون سحاب وكما ترون القمر ليله كبدري صحيا بدون سحاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم أهل سنة للجماعة يعتقدون هذا وأن المؤمنين يتلذبون يتنذرون برؤية ربهم إذا تجلى لهم عندما يتجلى لهم يرغلون كل شيء عندهم من النعيم من الزوجات والآل المعاقل والمجالب والنعيم الذي عندما يمالون عنه ينورون إليه وهم على سرورهم وأراءيهم نظر إكرام يمتكلون ربهم جماعة هو تعالى حين يكشف الحجاب عن وجهه، ويمسك له من الرؤية وجهه، يقول ابن الطيب رحمه الله يقول ان رؤية المؤمنين لربهم الجنة. كبر على قوة أرساله فلو كشف الحجاب عن الشمس وأراد أحد يعني واجتمعت أرسال الجن والإنس كلها في بثر رجل واحد وعراد أن يمر إلى الشمس لما استطاع كيف لنور الشمس هو شيء من نور الله عز وجل كلما هذا معناه إذن فإن رؤيتهم بربهم سبحانه وتعالى رؤية إكرام رؤية إكرام وذلك أن أبويهم أن أن أن أبصارهم تكون كريهة في الجنة كريهة قوة عظيمة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النور وفي رواية أنام لو كشفه لا أحرقت سبوحات وديم نمتها إليه بصره من خلقه وعلى حديث زاد نعم مشا لله أين رجعنا الجنة وعيال رجعنا التل من ذي هذه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك قال فصل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 لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فقلته, فقلته فيضرب بمرذب بمرذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب قصل إلى مرذب إن هذا المقطع الإيمان باليوم الآخر وبمحتوى عليه من مقدمة اليوم الآخر ومن ذلك عذاب الجرعة وفتنة الجرعة فتنة الكبر عندما يضع العرب فيه ويسأل ما الرب ما دينه ما النبيه فالمؤمن يثبته الله في القول الثابت والمنافق والشافر يخذره الله عز وجل فلا يستطيع الإجابة بل يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فكرسك ولا يا رب الله ونسأل الله العفو والعافر وهذا حال الذي يكون مع الناس إن أحسن وأحسن وإن أشاء أشاء فهو يكون مكلداً للناس ولا يابه بالله فهذا يكون حاله يوم القيامة يعني في عذاب الكبر عند السؤال نعم وصل قال إلى أن تقوم قيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون يقوم الناس من قبولهم لرب العالمين شفاة عراة غلا وتجل الشمس ويجينهم العرب فتنصب الموازين فتنزن بها أعمال العباد فمن تقلت موازينه فمن تقلت موازينه فأولئكهم المبلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدوالي وهي صحائف الأعمال فأخذوا كتابه بيمينه. واخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بجنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن وحسنات وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تؤدوانهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويقذون بها وفي عروضات القيامة الحوض المورود للمغرب القيامة القيامتان القيامة الصغرى هي الموت من ما ستامت قيامته والقيامة الكبرى هي البعث وجمع الناس ليوم اللارة البثل يوم يتبعون الدائل لا عجلة وخشعت الأصوات من رأمه ولا تسمع إلا أنسى وقال سبحانه وتعالى لما يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أرصارهم تخرجون من الأجداف كأنهم جراب منتجر نطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر هكذا سيكون وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الناس يقومون من قبولهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا ما معنى غرلا يعني أن الغرلة التي هي القدفة التي تقتل حشرة تعود على يعني الذكر لأنه يبعث كما قل يبعث مثل ما قل فيبعثون على هذه الأيام رباته إراثة حفاظا لا معاذ لهم وعراثا لا زياب لهم وغملا يعني كما خلقوا وأول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت ذلك في حديث العبد نعم ثم قال وتبنوا وتبنوا منهم الشمس ويلجنه من العرض تنه الشمس منه ويلجنه من العرض في يوم المقدار خمسين ألف سنة وقال أن مقدار الموقف لذلك الموقف يقدر بخمس مئة عام يشيب فيه الولي ويعلو فيه الكرب. ويكون الناس في رشحهم على قبل أعماله هذا رشحه إلى كعبيه وهذا إلى نص وهذا إلى ركبتين وهذا يرجله العرك إزاما ولا بالله. ثم بعد ذلك يشبع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الكبه بفضل الكراة، الله مرتنا. بفضل من المؤمنين، فأعمر الله بفضل الكراة بعد شراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تنصل الرجم جميعا من هذه الشراعة، آدم، ينون، وإبراهيم. والموسى وعيسى كلهم يتنقلون منها ويعتبرون منها فيشبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الله بفضل القضاء وحينئذ المؤمنين تنشر لهم الدوارين ويوتعون الصفذ صفذ هذا بيمينه وهذا بشماله وأما الكافر سيوطى صحيثته من وراء ظهره ولا توجد له حسن لأن حسناتهم تكون حارقة ولا يا بذل الله وإن نفعت فإنها تنفعهم في الدنيا ونسأل الله العزوى العالية 국민 mm -hmm. uh -huh. Allahu Akbar. Ashhadu an lahu ahAy mi ay aman sz daa ay ya ma ala çal ia Evet. Uh -huh.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 قالوا وفي عرفات الكيامة قال حظ الموريد للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواردة في الحول حديث كثيرة تبلغ حد التواتر اختلف اهل العلم هل أن الحرب يكون بعد الصراط أو قبله والذي يرهب أنه الصواق أن الحرب قبل الصراط لأنه لا أثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قائما فيأتي إلى جئ الناس من أمتهم يعرفون بسيئاتهم، بل فإذا أردت أن أنهالهم أخترجوهم فأقول: ربي إنهم من أمتهم، ربي إنهم من أمتهم، لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كذا تدري ما أحدثوا بعد إلا أنهم لم يرغبوا منحرفين على أعتابهم فأقول سحكا سحكا لأن بدل بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحيث فالمسف بأنه مسيرته شهر طوله كحربه وأنه كيزانه كعدد نجول السماء وأنه ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من شرب من مجربة لم يومأ بعدها أبدا الأصح أنه قبل الصراط بقوله حتى إذا آمنت أن أناولهم حال بيني وبينهم رجل فقالها لن فأقول إلى أين فيقول إلى النار والله فأقول ربي إنهم من أمتي إنهم من أمتي ويقال ألت لا سبري ما أهدف بعدك إنهم بللوا فأقول شفكا لمن بلل بعدي هذا لكم وزاده ولكني يقال عنهم هدمه ويقال إلى النار هذا يدل على أن ذلك جرد الصغار نعم أحسن الله إليك قال والصراط منسوبنا على نقي جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم يمر كاللمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كابل ومنهم من يعدوها يعدو منهم يمشي نشياء من هم من يضحف زحفاء ومن هم من يصطف في جهنم فإن جسر عليه كلا بي تخطف الناس بأعمالهم ومن مر على اختراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصر بعضهم من بعض سيذهبون ونقول أدنى لهم في ظهور الجنة وأول من يست وأول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمور أمة وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى ويشفع بأهل الموقف حتى يقضى حتى يقضى بينهم بعد أن يتواجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له لسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من بخلها أن يخرج منها ويخرج الله ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضر عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضملته الدار الآخرة من الحساب والتواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار إلى العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموجود عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده الله أكبر من يستفت حباب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كما السبب أنظرت أنه أنه الشفاعة العلمى والمقام المحيو الذي يحمده في الأولين والآخرون هو شفاعته في أهل الموت أن يُفصل بينهم ويُقضى بينهم وحين إذن الله بين العباد وأول أمة يُقضى بينها إنّة محمد صلى الله عليه وسلم تكون الخصمة بين المؤمنين المؤمنين وكافرين وفجالهم وعبرالهم وعبرالهم المؤمنين والمنافقين يرسل الله عز وجل بينهم في ذلك بعد ذلك يمرون على الصراط على قبيع أعمالهم هذا يمر على الصراط كالبرك كلحب الأي كالكس ومنهم يمروا كالجيش كأجاوج الخير وكذا وكذا إلى آخر ما يقام نسأل الله أن يرزقنا المرور عليه وأن يرزقنا بالعمل الذي يعيننا على ذلك ربين. ثم قال ويشفع في استفتاح بار الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث سفاعات يستكل بها عن غيره وهناك شفاعات أخرى أما الثلاثة الشفاعات فهي الشفاعة في فصل القضاء والشفاعة في فتح داب الجنة والشفاعة في أبي طالب أن يخرجه الله عي وجل يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة من النار ويخرجه إلى رحضاهم منا، فإن له نعلان جمرتان كالنعلين لاقئتان في بدمي يغلي منهما دماغه هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعات أخرى يشترك معه فيها النبيون والمرسلون والمؤمنون والشهاداء والصالحون وهي الشفاعة ذي قوم استحقوا دخول النار بدونهم فيشبعوا فيهم ويشبعوا الشابعون بهم فيعبوا الله عنهم والخرهم الجنة بدون عذاب الشباعة الثانية شباعة في قوم دخل النار تساكتوا فيها من ذوق الصراب و. عذبوا فيها فيشبع فيهم ويشبع الشابعون فيهم ويخرجون من النار الشفاعة الثالثة في قومه استعقوا درجة بأعماله فيشبع فيهم أن يرفعهم الله درجة فوق الدرجات وقدر جهة التي استعقوها بأعمالهم الشفاعة الوارعة في قوم يسترق حسناتهم وزيئاتهم وهم أصحاب الأعراف ويشفع فيهم الله الجنة بدون عذاب هذه أربع شفاعة يشتركوا معه فيها المرسلون والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون قسائر المؤمنين أما الثلاث الشفاعات الأولى فهي خاصة به وهذه جملة الشفاعات وهي سبع إنه هو يفريده الله من النار أقياما بفضل جبعة بفضله ورحمة. ورد في الحديث أن الله يحفظ من النار جلاج حديث يخرجون من النار بفضله ورحمة فيصيب من الجنة. ويبقى في الجنة فغل عما دخلها لا يسكنه أحد فعند ذلك ينشئ الله أطواما يخلق الله أطواما ويخلطهم الجنة برحمته وهذا مما يبعث الأمر والوجع العظيم أن الله سبحانه وتعالى يعني الوجع في دخول الجنة قال رأسنا ما ظننته الدار الآخرة من الحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآذار من العلم المأذور عن الأنبياء وفي العلم المغروض عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويتفي من ارتغاه وجه ثم عندنا الإيمان بذكر نعم نعم أذكر أن في الأخير الإيمان بكرامات الأئمة لا لا نعم سبحان الله <متحدث> حتى نميها. أيوة. طب ذلك. نقض على هذا. نقض. شو؟ نقض ولا نقض؟ نقض بالطبع. هذا مع نعم. أحسن الله إليك. فصل قال تؤمن فرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره فصل والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو منصوف به أزلاً وعبدا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 وهذا التقدير التابع له سبحانه يكون في مواضع جمله في مواضع في مواضع جمله وتفصيله فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء واذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح قبل نفخ الروح فيه بعده يليه ملك فيؤمر باربع كلمات اي قل اكتب رزقه وعمله وشقي ام سعيد رزقه وأجره وعمله، أصلاً واحد. فيقال لهكتب رزقه وأجره وعمله وشقياً عن سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة غلات قديمة ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان.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 لا خالق غيره ولا رب سواه لا خالق غيره لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتقين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالزحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد والعباد فاعلون الحقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصل والصائم والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى بمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه التوجة من القدر يكذب بها عامة قدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإسبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه. حكمها وحكمها ومصاريحها فضل المهم ذكر شيخ الإسلام شيخ الإسلام المتنين بأن الفركة النابية أهل السنة والبناء يؤمنون بالقدر خيره وشريه وهذا الإيمان هو ركن ركن من الإيمان لا يتم الإيمان إلا به فلو أن عربا آمن بخمسة أركان من السكة التي هي أركان الإيمان وكذر بواحد منها كان إيمانه بالخمسة باطن حتى يؤمن بالستة جميعا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجبنيل حين سأله عن, عن أركان الإيمان قال الله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتأمن بالقدر الكايل والشديد ومن آمن بالأربع وأنكر اليوم الآخر والقدر فإن هو جبر ومن آمن بالخمس وأنكر القدر فإن يعتبر جبر ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر سأل عن ذلك الرجل بقوله إنه قد ظهرت لنا أقرام يتكثرون العلم وكذا ولكنهم يقولون لا قدر فقال له إذا لديه أولئك فأخبره أنهم برآء منه وأني جريء منه وأنهم لو أنفق أحدهم نجل أحدهم دهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقلم كذلك أركان الإسرام أيضا لو أنك عاملت بأربعة وكفرت بواحد من الأركان لكان إيمانك بالأربعة الأقل ولو قال إنسان أنا لا أؤمن للحج أؤمن بشهادتين والصلاة والصيام والزكاة، لكن لا من أو أؤمن بالحل. أؤمن بهذه، ولكنني لا أؤمن بالزكاة. لما قال أولئك الأعراب الذين بعد مرّة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على أبي بكر، خرجوا على الأم، وقالوا ما نبذل الزكاة ولا نسلمها. أتىءنا رسول الله قال قائلهم أتىءنا رسول الله ما كان بيننا فلا ضيعا الله ما لي أبي بكر أي ضيع بكرا إذا نكتبنا فتلك لعن الله قاسنة وحيد وقجاعة النبي صلى الله وقجاعة أبي بكر رضي الله عنه فلا ذا عشرة ليعن فلا ذا عشرة غيركم وكلهم تظهروا منتصرنا عليهم والحمد لله فالمهم أن الإيمان بالأركان الخمسة للإسلام والإيمان بالأركان الستة للإيمان أن هو واجب يعني واجب الإيمان بها جميعا ومن انتقص منها واحدة فإن هو يعتبر كذبا بالجميع فلم ومن لم يؤمن بالقدر خيره وجره فإنه لا إيمان له والقدر ينقسم إلى سنين قدر كوني وقدر شرعي فالقدر الكوني هو ما كتب الله اللوح المحفوم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر حتى أي حركة يتعرك والعسل ويمكتوبة في ذلك الكتاب كما جاء شوف الإسلام بالآية إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله اج ما اصاب المصيبه لا في امريكم الا في كتاب من قبل ان نرا ان ذلك على الله يث لا هذا توك الكبير ثم بماه ما يكون بعده هو كفلي عني نعم قال في الأولى الاولى اليمان بان الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلم قديم الذي هو موصوف به اجلا وابدا وعلم جميعي وعلم جميع احوالي من الطاعة والمعاصي والازجار والآجال ثم كتب الله في اللوح المحبوب مكابير الخلق أيه رذك لك كفر. لا بد أن يصل إليك وعامل الذي قدر الله أن تطحنه لا تموت حتى تأخذه جميعا شراب الذي قدر الله أن تشربه لا تموت حتى تأخذه جميعا أيامك وآذارك وأعمالك وأنفاسك وشاعاتك والسلام التي تبقى فيها والأشهر والساعات وزال كلها والدقائق وزال كلها مكتوبة معلومة عند الله لا تموت وضغي لك ذال ولا يعني يمكن أن ينزل إليك الموت ورضي لك شيء من عملك أبدا نعم. ألم هذا هذا الكلام؟ الشرعي التبديل الشرعي ما هو؟ ما أمر الله به؟ على ألسنة رسله وأنزله في كتبه من الإيمان بالله عز وجل والأمر للعباد بذلك الإيمان وبالطاح و من نفذ هذا الشرعي فهو المؤمن والله سبحانه وتعالى يعني كتب هذا القبر وقدره شرعا وكونا وكل سيسير وينتهي إلى ما قدر له نسأل الله أن تكون نهايتنا إلى الجنة وأن يختم لنا بخير ولكا تقادير وما ذكر ايش مقادير القدر ايوه كتبه الله المحبوب مقادير القدر طوال التمجيد تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع عله وتسهيله لقد كتب لله المحبوب ما جاء لقد كتب لله المحبوب ما جاء واذا خلق الجشب الجليل قريبا نفسه الوحي به بعد إليه النلكا فالتقدير الكوني للحال هو ما كتب في اللوحي المحبور التقدير العملي هو ما كتب ما يكتب عند تخليق الحفظ ونفسه الوحي التقدير يعني دليل هو من ابن التقدير الحولي هو ما يكتب من الحول إلى الحول في ليلة القدر إننا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من البشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام. في ليلة القدر يكتب الذين يمنسون هذا العام ويكتب أعمالهم أعمال القاطين في هذا العام وهكذا التجميل اليومي وهو التنفيذ للكدف التنفيذ للكدف فأنت يا عبد الله كتب الله لك أنك اليوم تكون فيك ذي وقد وغدا تكون ذي كذا وأنك اليوم تأكل كذا، وأنك اليوم تمشي كذا، وأنك اليوم تتحرك كذا، وهكذا. هذا تمهيد للقدر، وهو مأخوذ من القدر الكوني العام الذي هو مكتوب بالله المحبوب إذا نقول التقدير أربعة أنواع التقدير أربعة. التجدير العام يفصل ذاته ذاتي معقولة من التجدير العام هذا القدر الذي هي التجدير العمري التجدير الحولي التجدير اليومي هم كلها معقولة وتمثيل للقدر الكوني الذي حصل وهذا القدر أن الملائكة الكرام الحاظمة أنهم يكونون مع الناس ويكتبون أعمالهم فإذا صعدوا إلى السماء قابلوا بين المكتوب عندهم والمكتوب باللوح المحبوب فيجبونه طبقا عصر نعم إذن التقدير الشرعي يتحقق في المؤمنين، التقدير الشرعي يتحقق فيه مؤمنين دون التقدير يعني يتحقق فيه التقدير الشرعي وكي. نعم لكن الكثار يتحقق فيه التقدير الكوني دون الشرعي انت فإن الله غني عنكم ولا يوضع لعباده الكل وإن تشكروا يا الله لكم قالوا أن درجة الجامعة فإن شئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهذا تقرير تنفيذ القبرة يعني وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لن يكون لانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون إلا بمشيئه الله سبحانه لا يكون في ممكن ما لا يريد لو قلنا كما قالت القدريه ان ان الذين يقولون لا قدر ويقولون أن العبد يخلق افعاله لو قلنا هذا لا كان أن العبد يغلب ربه سبحانه وتعالى فيعمل شيئا يعني لم يقدره سبحانه وتعالى ويحكم في هذا الكون من نجوم من لوازن هذا الكون بأن الله يكون في ملكه بأنه يكون في ملك الله ما لم يشأه ولم يرده وهذا أمر يجل عنه رب العزة والجلال. نعم. صلى. قال والله عذارك فقد أمر الله العبادة بالصاعة والصاعة بسيلة وهذا هو التقدير الشرعي. ونعم عن معصيته ويسن أنا ليحب المتقي والمحسني. والمكفوفي ويرضى عن الله ويرضى عن الذين آمنوا وعمروا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى عن الكفر ولا يحب الفساد الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى ولا يأمر بالكفر ولا يرضى وإن قدره كونا فإنه قد منعه شرحا وللا تناهي بين إجزاء الكبر وإثناب أذعال العباد إذنه حقيقة نتلع هذا وننتهي إن شاء الله قال والعباد زائرون حقيقة أبحالهم حقيقة وليس كذلك <تصفيق> والله خالق أبحالهم لا يجرون أن يبعلوا شيئا غير ما يريده الله كينا والعبد هو المؤمن والكافر يعني اسم العبد يشمل المؤمن والكافر والبرغ والزاقر والمسلل والواعد والعباد كل رسول على أعماله الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على ذلك كذلك لا ولهم إرادة والله خالقكم وخالق قدرته وإرادته كما قال تعالى من جاء منكم أي وما تجاءون إلا إن جاء الله رب العالمين وكذلك قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وهذه الدرجة من الكبه يكذب بها عامة القدرية الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس هذه الأمة انصح هذا الحديث فيعني لما كيف جاءوا المجوس لأنهم جعلوا للخلق خالقين المجوس جعلوا للخلق خالقين خالق الخيل وخلق الشياط وقالوا قالوا أن النور خلق الخيل والظلمة خلقت الشر هل هي عبيدة المجوس الذين يعبدون النار لكن هؤلاء عمالة فعلوا وشابهوا المجوس لأنهم قالوا إن الله قدر ما قدر أبعال الشر عليهم بل هم الذين فعلوا اجل وللا لكونهم جعلوا للخلق خالقي جعل الله خالق الخير وجعل الانسان خالق الشر فانهم بذلك شابهوا ديش الامه والعيان بالله حكم حقيقه الايمان وحكمه الكتبه الكبيره نكتب على هذا ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه ان الله يذكر عرض على ال 10 بعد الصلاه بعد ذلك جميل بعد ذلك تؤمن بالاصول اطلب جديده ما هي 7 20 فينا فيها لا الصلاه الصلاه بالجوال لكن بعدين جزاك الله خيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. صاحب الفضيلة هنا أسئلة كثيرة وردت عبر الشبكة من داخل المملكة ومن بعض الدول وأسئلة أيضا من الأخوة الحضور نعرضها على خيرتهم هنا سائل يقول هناك من يقول عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعب وأشد وقانا من التعلب صح ذلك ووغانا من الثعلب أن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أما القول بأنه أحد من السيد أدك من الشفاعة أدورة أما قولت أشد روغانا من الثعلب هذا كلام في غير محل نعم أحسن الله إليك يقول السائل ما مراد شيخ الإسلام بقوله وأنه معنا حق على حقيقته يعني معنا بعلم حق على حقيقته أنه معنا يعني بالعلم والعلمة والقدرة نعم هنا سائل يقول لم يذكر شيخ الإسلام إثبات الصوت لله عند حديثه عن صفة الكلام أنت أوقف عندما رجف النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ما أخبر ولا تطلب شيئاً يملل نعم أحسن الله إليك هنا سائل يقول هل ورد عن أحد من أهل السنة من المذاهب الأربعة ينفون رؤية الله يوم القيامة ولا بأمر معترف نعم. عسى الله يريك. الجواب على الضابطة الذين يقولون أن الصحابة قد تدروا ويستدلون بحديث إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد. لا قبل لهم ذلك. وهؤلاء ليس معنا ذلك أنهم ارتدوا ولكن معناه أنهم ارتكبوا بعض الأوامر وارتكبوا بعض المناهي نعم أشتن الله إليك هنا سائر يقول ثبت في السنة أن الميزان له كفتان فما تجد في ذلك اللسان في كلام الثلاث يبد للميزان من كفتين ولسان اللسان الذي يعرض به من يلان إذا كان بسيطا أما إذا كان الميلان شديدا فلا يحتاج إلى لسان نعم أحسن الله إليك هنا فلا يقول خلي الكفار والمنافقون يرون الله تبارك وتعالى الرؤيا في عرصات القيامة للكفار والمنافقين إن صحت فلو تبكيت. رؤية تبكيت وليست رؤية تبدد وتنعم كما يحزن المؤمنين. نعم عفو الله عنك هنا سائل يقول ما المراد بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء وفي أي الصحف يكون ذلك فوله ينفو الله ما يشاء ويثلت وعنده أم الكتاب قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبصير ذلك لأن الأعمال تؤرض على الله يوم الإذنين ويوم الخميس فيثلت الله ما كان فيه جواب وعكام ويثلت على ذلك نعم أحسن الله إليك. ميز هنا سائر يقول هل كتابة الملك تتبدل وهل هناك قول بذلك فقد ورد أثر من عبد الله بن مسعود قال اللهم إن كنت كتبتني شقيقا فمثما كتبت وقت بني سعيدا وهذه الشقاء والسعادة تتبدل أنا لا أعرف الأثر إذا كان حصل فلولنا إياه وللنا صحته نعم، عق الله عنك. مناسئ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث أنه قدرية هم دوست هذه أمة صحيح. من يعرف أن هذا الحديث شيء ضعف؟ وإيا كان شيخ الإسلام او رده، يعني ندم شيخ الإسلام او رده، هذا يدل على أنه يعني صحيحهم عنده نعم. ننتقل إلى بعض الأسئلة التي خارج موضوع الدرس هنا سائل يقول أحسن الله إليك إذا تجشأ الإنسان هل من ذكر ورد في ذلك في السنة؟ هو تجشأ يحلم الله نعم أحسن الله إليك هنا سائل يقول هل غسل الجمعة ووضع السفرة واجب؟ وهل أثم أن يبدع تاركها؟ غسل الجمعة فيه خلاف والأصح أنها سنة مؤكدة وليس واجب لأن النبي سو... لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إثنان واخبر أنه لم يغتسل لم يأمر وأنه هو بهذا ويغتسل هذا يدل على أن الغسل ليس للوجوه إنما هو للسنة المؤكدة سنة المؤكدة أما إيش الإنسان الثلاثم؟ السطرة. السطرة في الصلاة سطرة في الصلاة هي أيضا سنة مؤكدة أغرى بعض عن العلم أن الجمهور أما الجمهور فهم يقولون أنها سنة نعم. هنا سؤال يقول هل المتهاوم في الصلاة ومؤخرها عن وقتها أندا حكمه كتارك الصلاة ثالث الصلاة كافر والمؤخر عن وقتها يعني الى اخر وقتها فهذا نبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يركل الشمس حتى اذا كانت بين قرنه الشيطان كانت ونكرها اربعة لا ينكرواها فيها الا قليلا نعم أحسن الله إليك ملي. هنا سائل يسأل عن صلاة تحية المسجد يقول الذي يخرج من المسجد وهو يريد أن يرجع إليه فما ضابط ذلك الخروج وهل له مدة معينة أو قصد عودة الأمر أن تكرار الخروج والدخول إذا كان هناك أمرا يفصل إذا كان هناك أمر يفتل تكرار الدخول والخروض وركع في أول مرغة أنه لا يكلف بالركوع مرغة جامعة إذا تكرر في ذلك الظريب كيف يرغم بهذا؟ نعم أحمد الله إليك هذا شاب مسترشد يقول أنا على بداية طريق الاستقامة فبما تنصحونني وتوجهونني خاصة وقد تخرجت من الثانوية أهلاً أتجه إلى العلوم الشرعية أم إلى العلوم الأسرة؟ ما هي نصيحتكم؟ أرجوكم بأن تتجه إلى العلوم الشرعية وأن تخلص اتجاهك هذا لأنك تبذل لتعلمنك للعلوم الشرعية ليس لغرضه وإنما تبذل لتعلمنك معرفة الحكمة الباطل. والعمل بالحق والبعد عن الباب نعم وأن تخلص لله عز وجل لكل ما تأتي وتضر وأن صاحب المتقين وأن تألف المساجد وأن تكذل من القراءة لكتاب الله وفي سنة الله صلى الله عليه وسلم وأن تطلب العلم على المشايخ السلفيين وتتطلب الحجبيين وتتطلب أهل الغذرة لا تصاحبهم بل تصاحب أهل الطاعة الذي لا يعني لهم مراقبة على أنفسهم حتى يكون لك حب من ذلك أسأل الله يوفقني وإياك آمين. هنا سائل يقول ماذا يفعل من يريد أن يرد المظالم إلى أهلها ولا يدري أينهم ثم يقول هل يكفي الدعاء لهم يطلب إرشاد وإفادة إلا كنت تعرفهم وإذن أن ترد إليه إذا كنت تعرفهم وتعرف ما ظلمتهم من به منها، فأدى إليهم وأسره بخطأ وقل لهم أنا سلت إلى الله وأنا أسألكم بالله أن تعبوا حني وأن تقبلوا عجلي ومع أشبه ذلك أما كنت لا تعرفهم فادعوا له تعرف لأنك ظلمت تصدق بذل المال الذي ظلمته به يدعو له مع ذلك نعم أحسن الله إليك هنا سائر يقول ما موقفنا ممن أعان على البدعة فهو عالم بذلك يجب أن ننكر عليه وأن ننصحه ونقول له اتدل الله ربك فإن أبى يجب أن نحذره ونحذر من نعم مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة المدバイية هاتف رقم ثمانية ثلاثة